الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر Yejgalon acağgahımları, fi azzanımları, min sıvayt, hazzar al-moht. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وَبِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شَهَادَةَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كنتم صَادِقِينَ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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن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 أولئك هم الخاشرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواثا فأحياكم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثُمَّ استوى إلى السلام سماء فسوى النسب عسماوات وهو بكل شيء عليم.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 وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ kalimatin fatha'a min فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 اتانظرون الناس بالبر يوتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب تعقلون ve isteginu bi sabr ve salla, ve inna halak قُرْبُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ızaltukum al alamın ve tıkouyuma, la tejzin nefsu, nefs şeya, ve la yubalu minha أَعُوذُ مِن غَضَبِهِ وَلَا حِمِيصُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من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 Kulu min tayyibat ma rızaknakum, ve ma zlmona rakin kano amfusum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 İnna yani ladinâmın ve ladinadu ve nacara ve nacabîna man âmanî billahi ve ve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 قَال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ بِأَن يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ إن البقرة تندون قال انه يقول ان ابقره لاذلول تثير الارض ولا تسقي الحر فامسلمت لا شيء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 وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ بِهِ رَبِّكُمْ 111. A'fala تعkelون 112. يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 113. ومنهم أمي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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 تَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا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 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فَلَا تكفر Faytâlemûn minhu mâ ma بِهِ bhi bîn al-marî ve zâujê, wmahum bıddârin bhi min ahdin illa وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا taquluma subatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuha la Urnâ vesmeu الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخص برحمته من يشاء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 فَرَّحَ سَدَمٌ مِنْ عِندِ أَنفُوسِهِمْ حَسَدَمٌ مِنْ عِندِ أَنفُوسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى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 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رب وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها Aulâik maa kan lehom an yedhuluhu ha illa khâifin Lâhum fi الدunyâ khizy ولهم fi alâkhirâti عذاbun وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 كينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. Qad beyen al ayatil qomi ukinun. عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 الذين آتينهم الكتاب يكلونه حقه لا وَتِي أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر بِهِ فَأُولَئِكَ هم اصيرون يا بني اسرائيل لنكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين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 أَلَّا نَيَنَالُوا عَهْدَ اللَّه لِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مقام إبراهيم مصلى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكَّعِ السُّجُودِ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 Kâl ve man kâfır fâu mâtigûu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 Rabbana ve jgalnana muslimeyinlak ve min zuriyetina umma muslimeyinlak ve arinamanasikna ve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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَهُ نَصِيرٌ إِذْ قَال لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَابَكَ اِذْرَاهُمُ بَنِي وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ دِينًا يا بني يا إن الله أصطف لكم مدين أقبل الموت إذ قال نبيني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك.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 والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَإِن تَوَلَّ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَ أُمُرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صبغة الله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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وما اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ya ay yehlillerin, ama isteginiz Allaha, ma'as 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 35. 36. 37. 37. 38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 إَِّ فيِي خَْتِ السَّمواتِ وَأَضِ وَختِلَ فيِي الَّل وََّهَ وَالفُكَِِّ تَج فيِي البَحررِ بِمَاَم فَعاس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 وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن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 تبعوا من الذين تبعوا ورأوا بجم الأسباب وقال الذين تَبَعُوا لَهُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 İnna yamrukun bi sουi ve al ve antakudu al-Allahı ma la Ve Tebiu ma ensa Allah ma ya كِلٌّ نَشِيءٌ وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِطُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً SUMMUM BUKMUN UM YUN FA'UM LA'ATILUN YA MIN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 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ bu, Allah'a الله için teşekkür ederim. Allah'a izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu, Allah'a izlediğiniz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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ al الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ bi وَحِينَ ezaa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 ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 Fman kaf m muciz jenfan ou ithmal fa Allah ya ay yuvalı dinleyenler, kutsa Allah'ın izniyle, kutsa Allah'ın izniyle, kutsa Allah'ın izniyle, kutsa Allah'ın izniyle, kutsa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 BİRALLAH ALEMAHDAKUM VE LALANKUM TEŞKURUN VE İZA SALEKA İBADİ ANDİ داعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وُحِيلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 Sümmetimü Ciham ile Lail,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 Takıl Allahla gelkom tufluyun. Ve katilu fi sebil Allah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 Kذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى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 Tekullah ve Allah Şehidu'l-Geqab. al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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَانْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّ benatina fid dünyaya ve malu fid alahtı min kalaq ve min kum Rabbana atina fid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 والله سريع الحساب والقر جَل فِي يَوْمَيْنِ فلا تقول <تكوا> الله وعلم أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في <الدنيا>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 وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كافة ولا yeithan inne hulakum mabin fa min ma وَلَبِئْنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَ أَمْرُ فِي ظُلَلٍ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور تَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أم Meten waḥidten, f bəget Allahın nəbīn məbşirin və münzirin, və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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 yesev onuk an ilhamr ve ilmeysir. Qul fihi ma ismum kabiru ويسألونك ماذا ينفقونك للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون fi dunya wal akhirah wa yasalunka an al kul fa ikhwanukum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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كسبت قلوبكم. والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله وفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم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 لا ح ولا كنا مثل الذي عليه النبل المعروف والرجال عليهن, وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم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 اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا <سؤال> يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِمَّا افْتَدَتْ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 nis'a fa balagna fa amsikunna bima'ruf aw sirhunna ve o kimdir? Ve kuron emtâr Allah ﷻ alaykum ve ma azal يَقُولُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طلقتم فَلَا تَعْضُلُونَ فَلَا تَعْضُلُونَ أَيَّكِحْنَ أَزْوَاجٌ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Zalikä yuğrûbîi men kana min kum yueminû bî Allahî ve Zalikum لا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وسعها لا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 أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يترب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 علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تؤيدون السر إلا أن تقولوا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 SUM ILLAA AN YAFUUNA YA'FU WALLAZI BIYADIHI YA'QUDATUN NIKAH وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الأسق وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قرُؤَ <eresizlik> اللَّهَ <troner>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 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 18. 18.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 من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة وَاللَّهُ يُقَبِّضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ من بعد موسى إذ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 İNNALLÂHE QAD BA'ATHALAKUM TÂLUT MELİKA QÂLU ENNE YEKÛNE LEHUL MULKU ALÂYNÂ VE MINHU YU تَسْعَى ثَمِنَ الْمَال قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ يُ ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأذى ياكم تابوت في سكينة من ربكم وبقية وبقية تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم.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 annehum mola kullahi kam min fi'atin qalilatin wa ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت Akuđa manırcurna, alanl kau mil taafirin, Allah ve kattalı Davud janıttı ve Allahı Mülk وكاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين TILKA YATULLA INATLUHA ALAYKA BIL HAQ Q WA TILKAR ALA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 ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يف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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي ح جاء ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي وأميت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 وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 والله واسع علي الذين ينفقون أموال لهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذل لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبِّهَا وَثِنْ أَصَابَهَا وَأَبِلُمْ فَأَتَتْ وَكُلَّهَا ضِعْفَينِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَأَبِلُمْ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرِ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 بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله وني حميد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 إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَأْخُذْهَا النَّاسُ بِإِكْرَاهٍ ۚ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم من سَيِّئَاتِكُمْ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 بم في الأرض يحسبهم الجاهلون أغنياء, الجاهل أغنياء، من التعب. فِي تَعْرِفُهُمْ لَا يَسْهَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 وَإِن كَانَ ذُلْسُ رَتْفَ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إن كنتم تعلمون. و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 سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمله وفليم للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الله يُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها نم قبوظة فإن أمن بعضكم بعضا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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من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 رَبَّنَا لَا تُآخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا Rabbana, ve la tehamil علينا iceren, kma hamleti, ve alalddinin min kablina. Rabbana, ve la tehamilna malat, aqtal Wa'afu'anna wa'fir lanna wa'rhamna Antemola na fursurna ala